وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا وَبَعْدَ طُولِ انْتِظَارٍ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي غِيضًا الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين المصحف المرتل بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي وقاسمهما إني لكم عالمنا الناصحين فدلاهما بغرور فلم م ذاَاقَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَهُماَا صَؤاتُهُماَا وَطَفِطَا يَخصِفَانِ عَلَيهِمَا مِ وَرَقِ الجَه وَندَهُمَا رَبّهُماَا أَلَم أَهَكُمَا أَلَمْ أََكُمَا عَن تِلكُمَ الشَّجرََةِ وأقول لكما وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدٌ مُّبِينٌ وَالَّتِي سُجِّلَتْ مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيَةِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ وَسَ يَحِفونَ بِاللههِ لَ وَاستَطانلَ خَجنَ معكُمْ يُهْلكُونَ أَن فُسَهُم واللهَّهُ يَعلملَ إِهُ لَكادِبُون أَثَ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين آيات للإعلام القرآني تقدم ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وبعد طول انتظار فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون المصحف المرتل بصوت الشيخ ناصر بن علي القطامي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والتي سجلت مِنْ صلاة التراوية إن ربك هو الخلاق إن ربك هو الخلاق العليم آيات للإعلام القرآني تقدم ثم إن إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وبعد طول انتظار والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم, وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون المصحف المرتل بصوت الشيف ناصر بن علي القطامي وإن كَادُ ليخرجوك منها ليخرجوك منها لا يَسْتَفِي الزُونكَ منِنَ الأرض لُخْرجُوكَ منِنْهَا لُخرجُوكَ منِنهَا وَإِذَل يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَلا سَُّتَ مَنْ قدَدَ أَقْسَلنا قَكَ مِّسُ لنَا وَل تَجد لِسُنَّتناَا تتحولا والتي سجلت من صلاة التراوية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على على مكث ونزلناه تنزيلا آيات للإعلام القرآني تقدم ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 ولا يظلم ربك أحدا وبعد طول انتظار فوربك طو لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم المصحف المرتل بصوت الشيف ناصر بن علي القطامي كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا والتي سجلت من صلاة التراويح وأنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَن حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَحْمِلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا آيَاتٌ لِلإِعْلَامِ الْقُرْآنِيِّ تُقَدِّمُ وَذَنُونِ إِذْ ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله ف إ كنت من الظالمين